إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم wa'yir <gülüyor> al-maghdu <gülüyor> <gülüyor>